فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي والملك على أرجائها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 إني ظننت أنني ملاك حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كله وشرب هني أم بما أسلفتم في الأيام الخالية.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 ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون تنزل من رب العالمين ولو تقه ولق علينا بعض الأقوال لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين